وكذلك انزلناه ايات بيينات وان الله يهدي من يريد ان الذين امنوا والذين هادوا والصابين والنصارى والمجوس والذين اشركوا ان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 وَالنُّجُومِ وَالْجِبَالِ وَالشَّجَرِ وَالدَّوَا وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُقْرِمٍ إِنَّ الله يفعل ما يشاء هذان خصمان احتصموا في ربهم فالذين كفروا قُطعت لهم ثياب من نار يصب من فوقهم الوهيم الحميم يُصهر بي ما في بطونهم والجنود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من الغم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق ان الله يدخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات كثيرا من تحتها الانهار يحلون يحلون فيها من اساور من ذهب و لؤلؤا و لباسهم فيها حرير